ولا يقضى عليك إنه لا من هو عليك ولا يعس من عاديك تبارك ربنا وتعاليك اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم أن يجميع اليوم والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بإضارك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبة وبك لا نحسي ثماء أن عليك أنت كما أثنيت على نحسيك اللهم نقصي ثماء من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومطاعتك ما تبلغنا به جمتك ومن اليقين ما تخول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثمرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرا سلامه من كل بل والسلامه من كل له من كل والفوز للجننه والنجاه من النار يا رب العالمين اللهم اهد نفوسنا الى Let it fill Amen. Ha ha ha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 اللهم كل المسلمين في <تصفيق> كل مكان اللهم كل إخواننا المجانبين في سنبك في كل مكان اللهم Open okay